الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد عليه أخضر الصلاة وأتم التسليم مازلنا في منظومة أصول الفكر للشيخ ابن عسيمين رحمه الله تعالى وقد انتهينا من البيت الأول بعد المقدمة في قول الشيخ رحمه الله الدين جاء لسعادة البشر ولانتفاء الشر عنهم والضرر قال فكل أمر نافع قد شرع وكل ما يضرنا قد منع نقف عند هذا البيت مش هنروح نقول لك نقف يعني هنبدأ نشرح فيها المهم إن الإخوة في الأصول عموما لازم يراجعوا المحاضرات اللي شرحناها في فيما سبق في هذه المنظومة الشيخ بيقول فكل أمر نافع قد شرعه كل أمر نافع هذه فيها عدة مسائل المسألة الأولى أن كل شيء به نفع لهذه الأرض ومن عليها إنما ما خلفه الإسلام قط أي ما من مسألة وقعت وستقع إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها إلا وفي الإسلام أمر أو أنه مستحب أو أنه منهي عنه نهي تحريم أو نهي كره ما من شيء إلا وفي الإسلام بيان اثنين يبقى أولا هذا الحكم أصله قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم اليوم أكملت لكم دينكم ومعنى أكملت لكم دينكم إن قال قائل هناك مسائل في الفروع لم تذكر مثلا في الكتاب والسنة فيقال بأن الكتاب والسنة إنما يذكر أصول المسائل ويذكر أيضا فروع مسائل فيذكر أصول المسائل زي السجير مثلا ما فيها نص صحيح باسمها لكن عندنا أصل عام الذي هو لا ضرر ولا درار الذي هو يحرم عليهم الخبائث إما هذا الأصل يندريج تحته كل إيه؟ كل هذه الأفراد، إذن كل أمر نافع قد شرع، إما بالأصل واضح، وإما بالإفراد، إما بأصل عام يندريج تحته هذا الشيء الذي به النفع في الفعل أو به النفع في الترك، لأن النفع قد يكون في الفعل وقد يكون في في الترك فالحسن به النفع. على العبد وعلى الأمة والمعصية في تركها النفع على العبد وعلى الأمة واتقوا فتنة لا تصبن الذين ظلموا منكم خاصة يبقى هنا النفع يكون في الأصول ويكون في الفروع ما معنى يكون في الأصول يعني لا يشترط أن يذكر اسم الشيء بذاته وإنما يضع قاعدة عامة تندرج تحتها جميع جميع الأسماء يعني الخمر ليس عندنا مثلا النصوص إنه حرم الخمر الاسم الفلاني وبالاسم, الفلاني وبالاسم الفلاني وبالاسم الفلاني وبالاسم الفلاني لأن الناس ما زالوا يحدثون أسماء وإنما الشرع يضع العلة حكم عام فيسأل مثلا النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إن بلادنا بها كذا وكذا وكذا وذكروا أشياء من المشروبات وذكروا أسماء النبي ما يعرفها وإنما سأل سؤالا ما سأل عن الاسم وإنما قال هل تسكر قالوا نعم فقال كله مسكر خمر وكله خمر حرام يبقى كل شيء لو استحدثوا أسماء وقال لك في حاجة اسمها اسمها كذا ولكن فعلا فيها خمر ما ليش دعوا بالاسم أنا ليه دعوا بالإيه بالوصف المناسب للحكم اللي هي العلة أنا بنظر للوصف المناسب للحكم زي ما بتقول مثلاً إيه؟ كل من فعل المعصية الفلانية ماليش ليش دعوا بقى باسم بلد باسم كذا كل من فعلها ينزل عليه هذا العذاب. تلك الكرة أهلكناهم لما ظلم مش عشان اسمها كذا أو اسمها كذا وإنما علة الظلم مفهوم الكلام إذن هنا كل أمر النافع إما بالعموم وإما به وإما بالخصوص إما قد يسميه فيكون خاصا واضح وإما أن يندرج هذا الشيء تحت تحت العموم وهذا خاصا في زماننا مثلا الناس يصنفون في البيوع ويحدثوا أسماء في البيوع كتير خلاص أنت ما متنظرش للاسم، أنا مجدعو بالإسم سموا ما شئتم في الحلال أو الحرام المهم العلة مفهوم الكلام؟ قل لي وصفه إيه؟ يجي واحد يقول لي مثلا إيه حكم كذا؟ أقول له ما معرفش دي اسمها إيه؟ قل لي وصفها إيه؟ مفهوم؟ فالحكمك حكمك أنت على الشيء إنما لابد أن يكون فرعا عن التصور تتصور المسألة أولا تقول هذه ليس فيها شيء محرم يبقى الأصل الإباحة صح الكلام كده؟ ليس فيها شيء محرم إنما الأصل الإباحة تقرأ مثلاً عقود خلاص يجي لي مثلاً واحد جالي البيت قال لي إحنا عندنا سلسلة شركات عملة بنود ومش عارف إيه ورئيس مجلس الإدارة قال لي كذا كذا كذا فشوف دي حرام ولا حا تقولوا الله يجزاكم الله خير إن في ناس بتسأل لسه على هل هو حرام؟ مفهوم؟ نعد مع بعض واحد اثنين ثلاثة أقول له والله ال البند ده ده حرام شرعاً البند ده لا بأس به طب إيه حكم ده أقول له الأصل الحيل لكن البند ده حرام ده ما ينفعش أنا ما عرفش الأسماء لكن بدونظر للايين للأوصاف ثم انت معك النصوص بناء عليها بتنزلها صح الكلام كده يبقى انت عندك العلة نفسها في الأشياء الأصل في البيوع الحل يبقى الأصل في البنود دي كلها الحل خلاص كده لو ما فيش حاجة تصادم الشرع يبقى الأصل الحل صح الكلام كده الأصل في المطعمات والمشروبات الحل. ده الأصل فيها خلاص فإنت بتجيلك المسائل بعيد عن الأسماء إنما بتنظر في الوصف المناسب للحكم الذي أنت ستعطيه للحكم الذي أنت ستعطيه يبقى هنا كل أمر النافع في الشرع قد شرعه ربنا تبارك وتعالى كل أمر النافع سواء كان في الفعل سواء كان سواء كان في الطرق، كل أمر؟ آه كل أمر، وهذا يعرفه من يدرس الأصول، إلى أن يرس الله الأرض ومن عليها ما من مسألة إلا وفيها الكتاب والسنة، لذلك قد يجهلها بعض الناس، قد يجهلها، لكن ليس معنى أنه جهلها أنها غير موجودة، قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله إلى الكتاب، وإلى الرسول في حياته وبعد مماته إلى سنته مفهوم الكلام معنى فإن تنازعتم في شيء يبقى نكرة في سياق الشرط يبقى تفيد تفيد العموم وإنت عارف كدارس للأصول بأن العموم يشمل الأمكنة والأزمنة يعني عصر الصحابة وعصر بعض الصحابة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها والأشخاص يبقى لازمنه والأمكنا في أي بلد والأشخاص في أي إنسان يبقى هذا كلام عام يبقى معنى الآية دي دليل على أنهم ما من شيء إلا وفيه إلا وفيه الكتاب والسنة فإن يقول هذه المسألة ليس فيها نص غلط كلمة ليس فيها نص ليس فيها نص غلط وإنما النصوص قد هو لا لا يدريها لا يدريه، وقد تقول ليس بها نص يعني عبادة أصلاً باطلة يريد إنسان أن يحدث عبادة، فتقول هذه بيد على أنه ليس فيها ليس فيها نص كلام صحيح، مفهوم؟ لكن إنسان مثلا في مسألة ما يقول ما بها نص ما بها نص ويأتي إنسان آخر يقول لا هناك نص فيها، طب سين الدليل عليها الدليل عليها حكم عام. حكم عام دلوقتي مثلا ما في شيء اسمه في النصوص عندنا نهى النبي عن المظاهرات رواه البخاري ينفع عبد الرحمن في حديث كده ما في صاح كده ما في لو بحثت عمر نوح مش هتلاقي مش حاجة اسمها نهى النبي عن المظاهرة نهى النبي عن السورات نهى النبي عن المواقف السلمية الوقفات السلمية حرام لا يجوز لي روى الإمام أحمد عن أبي وريرة نهى النبي عن الوقفة السلم في حديث كده؟ ما فيهش صح الكلام ولا لا لا؟ نهى النبي عن الخروج باللسان نهى النبي عن الخروج بالسيف في حديث كده؟ لكن عندنا العموم بقى اللي هو إيه؟ من من أميره شيئا يكرهه فليصبر فليصبر يبقى من من دي أداة شرط من رأى؟ مش رأى بس ممكن يكون سمع من أميري جاي يكره صحي الكلام لكن القيد ده اسمه قيد ايه قيد بيان لا تأخذ منهم مفهوم ان لو سمعت ما ينفعك لا يعني ما حد مثل يقول لك ايه مرأى من, من أميري انا ما شفتش انا سمعت منه بس فانا هخرج عليه ليه لان انا كده بطبق الحديث قلت الحديث بيقول من رأى انا سمعت يبقى يؤخذ منه مفهوم مفهوم مخالفة انه من رأى يبقى من سمع ما يصبرش يخرج يولع الدين اهو درجة الجاهل ليه ليه ده اسمه قيد بيان لا يؤخذ منه مفهوم قيد البيان لا مفهوم له حتى عند اللي بيقوله بمفهوم مخالفة ما بيأخذش بقيد البيان يبقى حتى باتفاق لا يؤخذ بقيد البيان لا يؤخذ منهما منه مفهوم ي... منه زي مثلا ما تقولوا فتاتكم على البغاء لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفه ولا تقتلوا اولادكم خشية املاك خشية الفقر يعني طب غير الفقر قتلهم اخنوهم زعلني اخنوهم ها ليه قتلوا طب انتوا قتلته ليه قال لك الحديث في خشية الفقر أنا أتلت غير الفقر صحيح لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفه طب أكلوا ضعف واحد لا لا يؤخذ من قيد البيان لا يؤخذ من قيد البيان مفهوم زي مثلا اما تيجي تكلم واحد النبي عليه الصلاه والسلام حديث أنس قال صليت خلف النبي في مساله البسمله صليت خلف النبي عليه الصلاه والسلام وابكر وعمر وعثمان وما كانوا يجهرون بها يقول لك يبقى كانوا يسرون يا ابن ده اسمه قيد بيان ما تاخدش منه مفهوم هو عمل ايه اتعامل معه بالمفهوم فأخذ منه مفهوم قال لك يبقى كانوا يسرون طب أنت كده خدت مفهوم أصلاً أنت خدت مفهوم الإصرار يقول لك ما كانوا يجهرون بها هل معنى ذلك ما كانوا يجهرون يعني كانوا يسرون استدلالك دي اسم استدلال بالين رد عليني اسم استدلال بالمفهوم لا اسم استدلال بالمفهوم وقيد البيان لا يؤخذ منه مفهوم لأنه لو كان في إصرار لا نقل ما كانوا يجهرون عشان كده أنس عند النساء يقال لك ولا يذكرونها تنفي المفهوم بتاعك كمان. يعني حتى اللي يقوله المفهوم يقول لك إذا تعارض المنطوق مع المفهوم يقدر المنطوق لا يأخذ بالمفهوم خالص فهم؟ فتيجي واحد تكلمه لا يجهروا، يقول لك يبقى كانوا يسره طب انت فاهم المسألة محتاجة في حاجات كثيرة هتحل لكن لو انت فاهم أصل المسألة مفهوم الكلام كده؟ يبقى مرأة من أميره شيئا شيئاً نكر في سياق الشرط تفيد تفيد العموم يكره فليصبر, فليصبر خلاص؟ يبقى كلام عام وإنت لما تيجي تتكلم في المسألة تتكلم كلام اتكلم بكلام عام زي ما قال النبي عليه السلام مرأة من أميره شيئاً يكرهه ما تحاولش تفصل ما تحاولش تفصل لأن ما لم يفصله النبي عليه السلام لا تفصل يجي واحد مثلا يجي يقول إيه لو الحاكم ويجي مثلا بقى أهل البدع يستهزئوا بقى بالمسألة دي كما قال الإمام الزهبي أفتكر له كلمة في لسان الميزان ميزان الاعتدال ميزان الاعتدال الإمام الزهبي كان بيتكلم عن أهل العلم ثم قال وقد ذهب أهل العلم وبقي شرازم يضحكون عليهم أهل البدع شوف شوف الكلمة ذهب أهل العلم وبقي شرازم يضحكون عليهم أهل بدع يجي يطلع واحد يقول لك إيه؟ لو الحاكم في التلفزيون لكل يوم بيزن نص ساعة ويشرب الخمر ساعة وهو مش عارف إيه لا تهيج الناس عليه ما تذكرش أصلاً ما تفصلش ما تفصلش ما تدحش الناس عليه اذكر كلام النبيع والسلام عاما ما تفصلش هتقعب بقى تقول ايه لو شفته بيزني لو شفته بيش بخمر لو شفته مثلا بيتلوط لو شفته مش عارب بيعمل ايه لو شف... انت كده اصلا بتقضح فيه انت كده بتقضح فيه انت اصلا كلامك بتقضح فيه انت لو وقفته قدام امير ولا رئيس تقول له الحمد لله رب اللي ما جعلكش ست انت مش ست الحمد لله ولا انت يا كلب ولا انت خنزير هو صح ولا لا هو مش كحاجات دي كلها لكن انت كده يعني معك ايه يقول لك زيك الله خير شيلوا دماغه طياره دماغه ده انت كده بتقضح فيه صح كده الكلام لكن هو يعني من جملة الايام اللي احنا بنعيشها ربنا يخرج منها على خير الواحد بيشوف الحاجات دي من اهل السنة بيحزن والله نفس الله السلامة والعافية إنت ما تتكلمش ما تفصلش خلاص مرة من أمير إيشان يكراه فيه فليصبر يبقى الكلام ده عام بقى فليصبر الصبر اللي هو الحبس يبقى حبس القلب حبس اللسان حبس الجوارح صحي كلام كده؟ يبقى اللي راح في المظاهرات صبر سميها بقى ما تسميها سميها مظاهرات، سميها صورة، سميها وقفة سلمية سميها أي حاجة أنا مش دعب الأسماء أنا مليش دعب الأسماء أنا كراجب من أهل السن دارس ما كان عليه الصحابة، دارس ما كان عليهم الأصول، فاهم أصول العلم، ماني ضارب الأسماء، لإن انت لو كلمك في الأسماء وانت مش فاهم هتروح معاه، فاهم الكلام؟ لا أنا مش ضارب أسماء، الوصف ده حكمه، صبر، أمم؟ زي واحد جاهل بيقول لي هات لي دليل على حرمة المظاهرة، فاهم؟ في دليل؟ في الاسم ده؟ لا الاسم فيش. الاسم مفيش طب هات دليل على حرمه الفايده هم فوائد البنوك هات دليل على حرمتها نهى النبي رواه الإمام المسلم من حديث أنس نهى النبي عن فوائد البنوك في كده طب حكمها هو بيقول لي حرام قلت له انت انت جبتها منين اللي موري بها موجود فيها ما لناش دعوه بالاسم قوله بس خلاص خلاص بقى افهم بقى لو انت فاهم هتقوم تمشي ما مو... يعني ايه زي الشافعي رحمة الله عليه كان بنازر محمد بن الحسن من الحنفية من الأحناف ومناظرات الشافعي مع محمد بن الحسن أفردة بكتاب مناظرات الشافعي مع محمد بن الحسن فبيتكلم معه في مسألة بدأ مععرف مسألة بص بقى إيه يعني إيه كان محمد بن الحسن يعني جالس مع الشافعي فبيبحث في مسألة فالشافعي تكلم بنص محمد بن الحسن تكلم شوف الراوي قال فضحك فتبسم الشافع ما اتكلمش ده ايه ابتسم كده بس ابتسم قال ففهم محمد بن الحسن فقام شفت بقى شفت بقى ناس بتفهم بقى هو ايمن بيقول لك ناس بتفهم هو يريح هو هاني قال لك اللي بيفهم بيريح صح هو فهم يعني الشافع بدي اتسم كده يعني ايه يعني عيب ما مش انت, اللي انت ما ينفعش انك انا بقول لك النص ده يعني ما يفعش فهمت الكلام عام يعني كان بيكلم في مسألة عامة فاحتاج بنص عام فهو اراد ان يخصص برأيه فتى بسم ما اتكلمش لقال له بقى اخد بالك ده الحديث عام بتاعته هو فاهم الثاني اه صحيح هو بقى كانه دورها في الماء وكده اه صحيح ده حديث عام وانا عايز اخصصه برأيه فقام الشاشة مع تكلم خلاص اللي فاهم, بيه؟ اللي فاهم بيريح المسألة آه. زي إنسان مثلا يجي يتكلم في مسألة أقول له فاهم أصل المسألة دي. المسألة دي مردودها الأصل الفلاني انت فاهم يعني يقول لي فاهمه أو مش فاهمه مش فاهمه يبقى نفهم المسألة في الأصل بعد كده نتكلم في الفرع فاهم طب انت مش فاهم المسألة طب ممكن أوضح لك لا ما توضح ليش أو... طب السلام عليكم خلاص خلصت مش هينفر لأن المسألة مبنية على على أصل فيهم خلاص الم... المسألة انتهت يبقى مراء من أمير الشام في يكرهه في ما في نصوص ما... اسماء ما لنش دعو بالاسماء احنا لنش دعو بالايه بالنص العام ده يبقى كل أمر نافع قد قد شرع اما بنص على فرع معين باسمه واضح الكلام؟ زي مثلاً كان النبي عليه الصلاة يرفع يديه إلى شحمة أذنين صح كذا؟ يبين الصلاة بكل شيء بكل مسألة فيها حتى صابع أصابع الأقدام تكون متجهة للقبلة شوف نقل الصلاة أي أمر نافع الصلاة أهم شيء بعد التوحيد كذلك كل مسألة إلى أن يريت الله الأرض ومن عليها بينها الله في كتابه ما فرطنا في الكتاب من شيء وبيانها النبي عليه الصلاة والسلام إما بالأصول العامة وإما بي وإما بالفروع فهمت المسألة دي افهم بقى اتنين. كل أمر نافع قد شرع أمر نافع يعني فيه مصلح أمر نافع يعني فيه فيه مصلحة يبقى هنا عندنا بحث في مسألة المصلح كلمة المصلحة دي اسمع مني بخلافي هذه الكلام الذي يصار في هذه المسألة كلمة المصل المصلحة هذه كلمة اصطلاح مصطلح صح الكلام كويس جدا يبقى ده مصطلح أي إنسان يجي يقول لك في الزمن اللي احنا عايشين فيه ده المسألة دي أنت بتقوله حرام يقول لك دي مصلح طيب الخروج ده ما ينفعش يقول لك ما في مصلح اللي مش عارف ايه كذا ماينفعش لك ماهو فيه مصلح فبيعارض النصوص بكلمة المصلح انت لا تنساق معاه اولا لازم نعرف يعني ايه مصلحة صح الكلام كده لان انت لو ما فهمتش زي ما احنا قلنا قبل كده برضو دارس ابي لو ما حقتش البحث نفسه هتقعد تلت وتعجل للصبح نفهوم؟ هيوصلك ان الخمرة فيها مصلحة يعني مثلا لو هنتكلم في المصلحة من غير ما نعرف يعني ايه مصطلح مصلحة نفسه لو جينا نقول يا جماعة ما ينفعش التدخين حرام طب حرام يبقى نقفل كومباني وشغال فيها 1000 واحد طب ما دي مفسدة والمصلحة ان الناس تشتغل وعشان الرجل دي يتجوز والرجل اللي متجوز يدخل يدخل على بيته وده عنده عيال وبيكسبه مصلحة ولا مش مصلحة يقول لك مصلحة فانت روحت معاه فهمت؟ علم الأصولي وقفك عند الكلام الكلام طقف عنده كلمة مصلحة يعني ايه مصلحة؟ صح كده كده؟ اولا ده اصطلاح ده اصطلاح هل هو اصطلاح شرعي؟ يعني كاستلاح الاسلام الإيمان الإحسان هل هو اصطلاح شرعي؟ الجواب لا ليس في الكتاب والسنة كلمة كلمة مصلحة مفهوم؟ ليس في الكتاب والسنة كلمة كلمة المصلحة دي يبقى هذه هذا اصطلاح يبقى تتعامل مع ايه؟ ازاي؟ تتعامل معه أن تنزله على النصوص الشرعية تنزله على النصوص الشرعية خلاص كذا تنزل على النصوص الشرعية ليه لأن انت لو, ما لو لم تنزلوا على النصوص الشرعية ستذهب إلى منهج المعتزلة الذين يقولون إذا وجدت المصلحة فثم هي ده منهج مين بقى ده منهج المعتزلة مش منهج السنة مش منهج الصحابة ابن القيم يقول لك وإذا وجد النص فسم المصالح شوفت الكلام بقى؟ إذا وجد النص فسمى يعني يبقى هنا المصالح حط رحلك هنا إذا وجدت المصلحة فسمى هي طيب ما هي عندك أنت مصلحة أنا مش شايفة مصلحة صح ولا لا عبد الرحمن شايفة مصلحة أحمد شايفة مش مصلحة يبقى احنا كده رحنا المنهج المعتزلة في إدخال العقول بوضع الأحكام بالعقل صح كده ولا لأ يبقى أنا فهمت بقى كده إن الذهاب للقاعدة دي إن كلمة المصلحة اللي عاملة زي الإسهال دلوقتي دي مفهوم؟ أي حاجة مصلحة مصلحة مصلحة حتى الربا مصلحة مفهوم؟ يا واحد يقول لك أنا مضطر زنيت مصلحة ما نعمل إيه؟ يعني طب وانت لو زنيت طب انت لو ما زنيت هتوعى فيين؟ مفهوم؟ فيقول لك ما مصلحة أي حاجة وضعوها تحت الإيه؟ طاغوت هذه الكلمة طاغوت هذه الكلمة يبقى أنت لازم يبقى ده مصطلح المصطلح ده طالما ليس في الكتاب ليس في السنة يبقى لازم تنزله على تنزله على النصوص الشرعية صح كده؟ لأنك لو أبعدتوا عن النصوص الشرعية النازل وقت صاروا فيه منهج المعتزل فوضعوا العقول جعلوا العقول طبع هي الأحكام الشرعية بحجة بحجة المصلح فما تراه أنت مصلح قد لا أراه أنا مصلح يبقى ضاع الشرع في إيه؟ في العقول صح كده كلامه؟ لأن العقل هو الذي من ثمرته أخرج هذه الكلمة صح كده؟ ما هو دورها في دماغه؟ قال لك الشيء الحرام ده مثلا ما هو ده لو ما عملناهش يبقى يحصل واحد اثنين وثلاثة واربعة فمصلح أن احنا نعمل فعشان عقله فاسد فأخرج هذا الحكم الفاسد فهمت؟ يبقى بعيد عن الزخم ده كله الزخم ده كله لازم نعرف أولا إيه معنى كلمة إيه معنى كلمة مصلحة يبقى ده مصطلح صح كده؟ كويس قادي البحث الأول البحث الثاني عشان نفهم يعني إيه كلمة مصلحة يعني أمر نافع ما هذه مصلحة هذه مصلحة لك يعني أمر نافع أمر نافع لك كويس جدا طيب كيف أعرف ما هو النافع لي والمصلحة لي وما هو غير النافع لي وغير المصلحة لي إذا كان بعقلي فعقلي كمثل الحواس التي عندي كمثل الحواس التي عندي لها حد عينك أخرها كذا تشوف بعد كده ما تشوفش مناخيرك أخرها كذا تشوف وانت داخل الشرع بتشوف بتشم الملوخية بتاعت الحاجة لكن وانت من هنا ما تشمش حاجة. ليك اخر؟ سماعك لآخر صحيح كده كلام؟ يبقى حواسك عقلك كده برضه فلي حدود فاهم؟ وعقلك مش وحي وعقلك مش من عقلي صحيح كلام ولا لا؟ يبقى احنا كده بعيدنا عن الشرع وهنفضل بقى ندور في الدوامة دي مفهوم؟ يبقى المصلح يعني أمر نافع يبقى أصل المسألة هل أنت تعتقد معي قبل ما نتكلم في المسألة هو في مناظرة نتكلم في المسألة هل تعتقد معي أن الله شرع كل نافع لنا نافع نحن نقص أصل هو. لو قال لا كفر لو قال لا في حاجات كثيرة ما نفعه ما شرعهاش كفر فلازم يقول نعم كل أمر نافع لنا قد شرع هل تعتقد معي أن النبي عليه والسلام كل أمر نافع بلغه لو قال لا أكفر لأنه تكذير اليوم أكملته فلازم يقول نعم كل أمر نافع بلغه كويس جدا كويس أدي أصله الشيء ده بقى نهى عنه ولا أمر بي بس خلاص خلاص انتهت المسألة لو نهى عنه يبقى المصلحة تركه لو أمر بيه بقى المصلحة فعله بس خلاص أي إنسان يكلمك يقولك قصل دي مصلحة قبل ما تقوله لا أو آ اتفقوا على قصل مهم جدا إن الخصم يتفق معك في نقطة أنت متفقين عليه قل له كويس جزاك الله خير بس ممكن بس لك أصل واحد بس في أصل إحنا متفقين بي أنت مش تخلفني فيه إيه هو أنت معتقد معايا بأن الله عز وجل هناك أمر نافع ما أمر به أو ما بينه الجواب مسلم هيقول لك هيقول لك صراحة كل شيء نافع طبعا أمر الله به حتى لو جوا حاجة هيتزجر ويخاف طب النبي عليه عسلام هناك شيء نافع ما بلغه تركه لا النبي عليه عسلام بلغ كل شيء بالنص ما من شيء يقربكم من الجنة يبعدكم عن النار إلا وقد بلغتكم به صح كلام؟ يبقى ده نصة وحديث معاوية السؤال بقى حضرتك الشيء اللي بتقول عنه أنه ده مصلح أمر به ولا نهى عنه احنا اتفقنا خلاص صح كلام؟ فالربة قال مثلا أنه مصلح بعد ما اتفقنا على الأصل ده طيب يبقى الآية حرمت والحديث حره يبقى مفعش نقول مصلحة مفعش ان احنا نقول مصلحة خد بالك هيجبنا تقسيم المصالح لكن انا بس بقى اصل معك مسألة المصلحة نفسها الكلمة نفسها الكلمة نفسها خلاص كده الكلام يبقى مسألة كلمة المصلحة دي اللي هو الامر النافع الامر النافع انت بتقول دي مصلح الله بلغ نبيه كل شيء وقال ما فرطنا في الكتاب من شيء ما من حكم إلا وفي الكتاب والسنة هيجي يقول لك طب ما هو السجاير في الكتاب والسنة عايز يعني إيه يقول لك خلاص بقى يعني انت كده تردمت خلاص يقول لا ما هو فيه الشرع لا يبين الأسماء هنا وإنما يبين العلل والأحكام وده عم وأضبط بنقول له السجاير دي ضرر تضر ولا لا ها بتضر يبقى أنا عندي أني أحرموا عليه بالخبائس لأن الخبائس تضر ولا, ضر ولا ضرر ولا درا ولا تقتلوا أنفسكم ولا تركوا بيديكم للتهلكة يبقى ده كلام أعمل وأضبط وأقعد من حكم المسألة في اسم شيء معين خلاص ما تخرجناش بس عن الموضوع احنا كده اتفقنا خلاص يبقى الشيء ده مصلحة لا مش مصلحة لأنه عندي الدليل بأن النبي نهى عنه يبقى خلاص شفت لما قاعدت الإيه المسألة الأولى يبقى فهمنا معنى كلمة الإيه إيه مسألة المصلح إن ده اصطلاح إن هذا اصطلاح يبقى طالما اصطلاح يبقى لازم ننزله على النصوص الشرعية النصوص الشرعية يبقى لو سلمنا لكلمة مصطلح المصلح هنمشي كلمة مصلح يبقى كل ما أمر به الشرع في كتاب وسنة وما كان عليه أصحابه فسم المصلح يبقي إيه المصلحة كل ما ثبت في كتاب الله وسنة نبي وما كان عليه أصحاب فعلا وتركا وقولا واعتقادا دتعريف الإيه هذه تعريف المصلح كل ما كان عليه النبي من قول وفعل واعتقاد وترك فهو المصلح يبقى ترك زكاة الفطر مال هي هي المصلحة هي المصلحة ما هو بيقول لك المصلحة ان احنا نخرجها مال اهو قال لك نخرجها مال بنقول طيب دلوقتي نتفق في الاصل اللي نقول لك عليه نتفق هل هناك شيء نافع او مصلحة لم يبينها لنا ربنا ولم يبلغها لنا نبينا لا طبعا ازاي ده بلى كل شيء كويس جدا هل بلغ دي الجواب لا يبقى دي مش مصلحة يبقى دي مش مصلحة فهمت الكلام كده يقول لك ايه ازاي مش مصلحة قصل ده هيدي له فلوس عشان يروح يجيب بيها لبس ويجيب بيها مش عارف بتاعك بنقوله خد بالك من الاصل احنا قصلنا هل انت اعلم بمصالح العباد منه لو كان دي مصلحة لكان شرعك يبقى المصلحة على كلامك وعلى اصطلاحك اخرجها طعام صح كده كلام؟ المصلحة على كلامك هنمشي كلمة المصلحة يبقى هنا ايه؟ نخرجها طعام لأنه ثبت بها فعل النبي عليه الصلاة وثبت بها فعل أصحابه بإجماع زكاة الفطر واجبة بالقرآن والسنة وبإجماع الصحابة وهذه المصادر بتاعي فين في القرآن وأقيموا الصلاة وقاتوا الزكاة كيف تصلي صلوا كما رؤيتمون ويصلي يبقى كيف تزكي صح كده كده وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن بإذن الله يبقى زكاة الفطر إخراجها طعام بأمر الله وما كان ربك نصيا صح كده كده يبقى دي المصلح يبقى ما تعريف المصلحة قل له بس ايه ده معايا كده نعرف الاول ايه معنى كلمة المصلحة وايه تعريف المصلحة بعد كده نتكلم بقى في المسألة ده هي مصلحة ولا مش مصلحة هتخش في المسألة في الفرعيات هتقعد تلت وتعجل للصبح لانه هو هيدخل معاك في العقليات مش مصلحه ليه فاهم ما هو الخمر الواحد بيبيعه وبيشتريه وبيكسب وقللنا البطالة كمان صح كده كلام؟ هاي دخلنا في مصالحك هتوقع انت التدت وتعجب نعرف الأول ايه معنى المصلحة؟ يبقى كل أمر نافع قد قد شرع كل أمر نافع يبقى كل ما فيه منفع ومصالح العباد قد قد شرع قد شرع واضح الكلام كده؟ طيب لما يجي يتكلم أهل العلم في مسائل المصالح المصلحة هاي كده فهمنا؟ مسألة ايه معنى كلمة المصلحة وهل هذه في الكتاب والسنة وهذا المصطلح يتعامل معه ازاي زي اي مصطلح يصطلح عليه بعض البشر نضعه على ميزان الكتاب والسنة فاذا كان حقا يقبل واذا كان باطلا يرد اتنين فهمنا ايه تعريف المصلحة تلاتة لم يجي يتكلم أهل العلم في مسألة يزعي لك المصلحة المرسلة هذه عند الإمام مالك هذه عند الإمام هذه عند الإمام مالك جماهير أهل العلم لم يقبل كلمة المصلحة المرسلة لم يقبل مصلحة كلمة المصلحة المرسلة دي الجماهير لم يقبلوها ليه لأن لو فيها نص خلاص انتهت المسألة حتى الشيخ ابن عثيمين قال كلمة جميلة قال إذا كان هناك نص في المسألة في الفعل أو الترك خلاص هي المصلح فلماذا نجعل بابا كبيرا في الأصول يطوله أكثر ما هو فيه باسم المصلح المرسل طب ما نشيل باب ده خالص وكل نص ثبت إذا المصلح فعله كل ناسه ثابت في النهي بل مصلحة تركه خلاص انتهت المسألة ونشيل باب ده خالص لأن هناك مسائل في علم الأصول دخيلة على الأصول ليست منها وده بقى مسألة تانية خالص لذلك الصنعاني الأمير الصنعاني قبل الشوكاني كتب كتاب جزء في مسألة الأصول ما ليس من الأصول كذا الكتاب بيقول لك ده مش ليس من مش من الأصول وده ليس من أصولك وده ليس من أصولك وده ليس من أصولك فمسألة كذا مسألة الأصول دلوقتي لازم تفهمها فالمصلحة تلت أقسام تلت أقسام لكن أنت بتفهمها ممكن مثلا اللي بيتكلم واحد يقول لك ايه ما هو اخذ بها الامام مالك اخذ بها الامام مالك اخذ بها الامام مالك انت ما بتقفش انت فهمت المسألة اصلها ايه طب نعرف ايه كلام الامام مالك فيه قال لك ما اخذ بيها الامام مالك كان بيتكلم في مسألة ربا بنوك قال لك مر... مصلحه ومصلحه مرسله اه والله مصلحه مرسله طيب ك... كويس الامام مالك لما تكلم في المصلحة قسمها كم قسم قسمها ثلاث أقسام هنتكلم مش شين تحت جد مالك خلاص تعال نروح لمذهب الإيمان مالك هناك مصلحة مرسلة وهناك مصلحة ملغى وهناك مصلحة معطبر معطبر ملغى مرسل معطبر يعني أي اعتبرها الشارع حكما ووضع لها بها نص شوفت ترجع فين؟ أوه. وهناك مصلحة ملغى أي لم يجعلها الشارع مصلحة ووضع لها نصا بالنهي والاجتناب عنها شوفت برضه نرجع فين؟ أوه. إن فيها نصة أيه التالت بقى؟ يعني مثلا إيه؟ والسارك والسارك تحريم الربا تحريم الخمر أنت ممكن تعتبر إن فيها إيه؟ إن فيها مصالح زي ما كتير بيشتغلوا في الحرام ويظنوا أنها بها مصالح وهو بياكل حرام ويحمل آثام ويكون ولا بد ولا بد أن يرى عاقبة هذا في الدنيا إن لم يتب إلى الله لازم أن يرى عاقبة هذا لأنه فاكر إن فيها إن فيها مصلحة لابد أن يرى عاقبة هذا في الدنيا. هذا حكم كوني إذا لم يتب يريه الله عاقبة في الدنيا قرى كثير أهلكها الله عز وجل ما شكرت نعم ربها وعملت فيها الحرام أهلكها الله جل وعلا دول الآن الآن دول الآن دول قائمة على إيه فرحنا بالشواطئ اللي هي متمتعة بها الدول مفهوم جغرافيا فيروح عامل إيه يروح عمل فيها السياحة وعامل مش عارف إيه وعامل إيه لمصلحة زيادة الاقتصاد الله يمهل يمهل ويمهل مفهوم كيته بالعبد وممكن يريه آية عشان يرجع ولولا إذ جاءهم بأسونة ولكن قصد كلبهم هنا بقى تأتي تأتي الواقع عليه وتلك الكرة أهلكناهم لما لما ظروا يبقى كل الأمور المحرمه دي قامت بعلة مصلحة قيام اقتصاد الدول وقيام اقتصاد البلاد وعشان نعيش دولنا مش عارف ايه وهو ايه لاخر صحي الكلام كذا؟ شوف مسألة المصلحة قامت بسبب هذه الامر ويجي مثلا جماعة ضلال من الشيوخ اللي لهم اه مصالح وهو ايه يبقى عرفنا المصالح هذه تسمى مصالح ايه؟ ملغاء ملغاء لانك انت الذي اعتبرتها مصلحة لم يعتبرها الشارع مصلحة العليم الحكيم لم يجعلها مصلحة وإنما هي تضرك أنت في الدنيا قبل الآخرة قال لك فيها جسمها مصلحة مرسلة طيب إيه بقى المصلحة المرسلة دي إيه ما هي المصلحة المرسلة قال لك المصلحة المرسلة هو عمل الشيء في وقت ما في زمان ما ما لم يعارض بص مالك ما لم يعارض نص يبقى الفعل ما لم يعارض ما لم يعارض نص قال لك مثلا ايه وحط لها شروط هذكرها لك ان شاء الله قال لك مثلا ايه يعني زي تدوين العسكر تدوين يعني مثلا ايه هنعمل دفتر للكتيبة الأولى دفتر للكتيبة الثانية دفتر للكتيبة الثالثة بأسماءهم خلاص كده؟ هو ده كان موجود على العادة النبي يا لا لكن هنا كسروا الناس كسروا فيحتاج لإيه؟ للمعرفة شنعرف أسماء ده من شعال ده اسمه إيه وسكن فين وهو إيه البطاقة دي، الباسبور ده هو ده في نص رده روى مسلم مثلا يعمل له بطاقة لا مفيش نص لكن ده إيه؟ لحفظ الناس وعدم الغش الذي يدخل الدول ويخرج منها باسبور البطاقة و... وإلى آخره واحد عمل حاجة يتجاب صاح كده الكلام؟ فهذا تسمى بالإيه؟ المصلحة المرسلة خليك معين بقى قالك لك لكن المصلحة دي مش هنخليها على العموم كده مفتوحة قالك لا ما امتصاد النص ما لم تكن في العبادة لأن العبادة الأصل فيها التوقف العبادة الأصل فيها التوقف ما ندخلش فيها اسمها مصلحة مرسلة هنقوم نصلي ثلاث ركعات بعد المغرب هنقوم نصلي مثلا من هنا مثلا في الليل السبعة وعشرين الصلاة مش عارف إيه مفهوم دي مسمحك مصلحة مرسلة لأنها داخل العبادة والأصل في العبادة البطلان مفهوم ما كان في شيء أصله الإباح أنت لو خدت ضوابة مالك لو خدت ضوابة مالك خلاص مش بأي حاجة اسمها مصلحة مرسلة خلاص لأنه قال لك ما لم يصادم نص ما لم يكن في العبادة يبقى ما أطلقش الإيه؟ ما أطلقش المسألة كلها يبقى أزل تقسيم المصلحة خلاص يبقى لما قسم مالك معتبر ملغاء مرسلة بنقوله بقى رب البنوك ده, ده معتبر ولا ملغاء ولا مرسلة يقول غالق ان في نص عندنا ملق فييجي يقول لك اصلي مالك قال لك المصلحة المرسلة فاهم وقال لك على اطلاقه وانت راجل مش فاهم حاجة مش عارف واحد اعجي قدامه كده عمي مش فاهم حاجة الامام مالك قال طب والله خير كويس جدا وانت مش عارف هانه مصلحة مرسلة وعمالي العب بالناس ومالك قال ويكذب على مالك صح كده كلام؟ اه افهم مسألة كده زي ما جاء على جمعة كده الضلالي ده بينين تين منه ولا مين؟ اهو ده من ائمة الضلال اللي احنا كنا نتكلم فيه مبارئ رايح طلع يقول ان لا لا ربا بين المسلم وغيره في دار الحرب في الدول الأجنبية ما فيش حاجة اسمها ربا بين المسلم وغيره في الدول الأجنبية طب جبت الكلام ده منين مع النصوص عامة النصوص عامة لا دولة أجنبية ولا دولة أوروبية ولا دولة أفريقية ودمعة ده أصلا ده ده ده الضلالي ده دكتور في أصيل فكر اهو الضلالي ده دكتور في الأصول فكرة يعني عارف أن العموم يشمل الأمكانة والأزمنة والأشخاص عارف ولا جاهل عارف لازم يمر عليها مرة عليها 300 ألف مرة صحيح كده لكن الدنيا بقى ربنا يكفك شر الدنيا الدنيا والشهرة والفلوس والكرسي والدنيا فيصير عبيد الناس فترك كل النصوص ترك كل النصوص يقول لك إيه وهذا ثابت عن عن سعد بن أبي وقاص خال النبي عليه الصلاة اللي هو أسلم قبل بدر ما هو أنت يا إما جاهل يا إما إم منافق لأن سعد بن أبي وقاص خال النبي عليه الصلاة معذرة عبد الله بن عباس العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام جاء أصلا في خيبر جاء المدينة جاء المدينة في خيبر أصلاً جاء المدينة في خيبر في السنة السابعة في بابين السابعة والثامنة وجاء هو وعبد الله بن عباس هو ابنه عبد الله ده بيقولك قبل قبل إيه قبل بدر وكان بيتعامل وكان بيتعامل بالربا شوف الظل وحديث مكحول مكحول يا الله يكحلك يا أخير الله يكحبك مطرعا شوف أهو حديث مكحول في حديث زي كده آه لا في دار الحرب لكن شوف مكحول ده بينه بن النبي عليه الصلاة زي ما بيقول كده الداركوتن بينه وبينه مفاوز تنقطع فيها أكباد الإبل يعني يعني إيه؟ بينه وبينه طريق لو عايز تخزن عربية والوقود يخلص وبنزين تاني ويخلص وبنزين عمل ما يوصل يعني عايز يقول لك إيه إن بينه بين النبي عليه وسلم كبير ده ممكن تلات رواه ورويان المتن نفسه ممكن شوف ده بقى بيصادم الحديث المعضل بالقرآن مش حديث مثلا في البخاري كمان يقول لك حديث بخاري يصادمه بالقرآن ويصادمه بالنصوص في البخاري ومسلم عشان ايه؟ عشان يوافق هوا عشان يوافق هوا يقول لك والسادة الأحناف قالوا مش عارف ايه طيب الحمد لله ليس عندك كتاب أو سنة وإنما عندك حديث معضل وإنما عندك سادة الأحناف أول دا اللي عندك أول دا اللي عندك فيم؟ انت في زمن دلوقتي نسأل الله السلامة والعافية لو ما فهمتش وانتبهت لنفسك كويس وكتهدت شوية وتعبت شوية في طلب العلم وكتهدت هتضيع انت نفسك هتضيع مش بقول لك دلوقتي اطلب العلم عشان تدعو الناس وشاف لا بس نجي نفسك يعني نجي نفسك ممكن شبه واحدة تقلبك رأسا على عقب ممكن أعدة واحدة مع واحد يقلبك رأسا على عقب يخليك بدل هنا بتبقى هنا ولحبيت أقول لك ده كتير قوي مما مضى ومما هو موجود ممكن اقعده واحده كلمه واحده لكن انت مش فاهم عشان مش عارف فيقلبك من هنا لهنا فانت اجتهد اتعب شويه في طلب العلم عشان تخرج من الدنيا دي على خير نسال الله سلامه ونعافيه يبقى فهمنا كده ايه المصالح لما يجي يقول لك مالك بيقول المصلحه المرسل طب تعال هات مالك هات الامام مالك كلامه المصالح عنده كم قسم 3 فاهم هل اطلقها لا كذاب ما أطلق هش دق حتى المصلحة مرسلة حط لها ضوابط ما أطلق هش برد فهم يبقى أنت كده فهم المسألة ممكن ينجي الله بك ناس وناس ينجي الله بك أناس يجعلك سبب في نجاة أناس يكونوا في ميزان حسناتك يوم أنت تلقاه لكن أنت الضيع والضيع اللي أعد معاك والضيع اللي شايفك مفهوم؟ فيكون مسلسو نسأل الله السلامة العافية لا افهم ابعد بس شوية اكتهد في الأمر شوية كي نخرج من هذه الدنيا على خير تصل إلى قبرك بسلام نسأل الله السلامة العافية يبقى كل أمر نافع نافع قد قد شرع نقف عند هذا البيت ونكمل في المحاضرة المقبلة إن شاء الله إن كان لنا في هذه الحياة بقية وكل ما يضرنا قد قد منع هذه فيها مسائل وكلام أيضا أكثر من هذا نرجعه ان شاء الله الجمعة المقبلة هنا بإذن الله تعالى وغدا إن شاء الله في أوسين السلام عليكم